المغيب الأقبال الليل تجد عذابي أهلي وعذابي كل ماء الشمس مالات المغيب الأقبال الليل الشمس ودجال للمحا وش تجيب ورها جوسم بصدري ونار تصطلي أم صدري مكشفة جوار مسعاك هذا لو ما لي والله نارك جتني يا ولا اصفطني وعلى واصف الطبيب تترك كل ليله كنت مالي عيول من ولا كان صلي كنت مالي ودعاء من ولا كان صلي أرتفع صوتي نادي ولا جاله مجيب من حبيب سمع صوتك الما لدني وجبات يا خسارة طحت طحتها لاجل الحبيب وانها يعلم ساكني ولا سامعي علي أكبر مت وقته قات تخيب فيما حذت من بحب طموح Hede i takt med å række på, og steddet hjælpe det man دو تمتلي والظما يا فالعدا يغلي دو تمتلي وانت خابن طحتي طحتها لاجل ولا سامع لي